بسم الله الرحمن الرحيم موقع الطريق الى الله يقدم صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ما بعد حل المصنف رحمه الله تعالى في قوله والقول في كتابه مفصل لانه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى صلى الله عليه وسلم ليس بمخلوق ولا بمخترع يقول اي وليس القران بمفترض كما قاله كفار قريش وغيرهم من اعداء الله تعالى حيث قالوا فيه من هذا الا سحر يؤثر وقالوا ان هذا الا افكن افتراء وقالوا اساطير الاولين كتبها قال تعالى عنهم يقولون انما يعلمه بشر قالوا شعر وقالوا جهانه وقالوا ان هذا الا اختلاق وقالوا لو نشاء قلنا مثل هذا ان هذا الا اتاطير الاولين وغير ذلك بمفتراتهم وافتهم وكل ذلك انما قالوه امادا ومكابره وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلو وقد كشف الله تعالى سبحاهم وادح حض حضلهم وبهتهم وقطعهم وفضحهم على رؤوس الاشهاد وبين عجزهم وكشف عوارهم في جميع من ادعوا فقال تعالى لمن قال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر قال الله تعالى ساصيليه ثقر وما ادراك ما ثقر لا ترقي ولا تضر لو واحه للبشر عليها 19 الى اخر الايات وقال تعالى وقال الذين كفروا ان هذا الا اثك ان افتراه وعانه عليه قوم اخرون فرد الله ذلك عليهم بقوله فقد جاءوا ظلموا وزورا اذ افك الكذب وقال عز وجل وقالوا اساطير الاولين كتبها فهي تملى عليه بكره واصيلا فرد الله ذلك عليهم بقوله تعالى قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقال تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون رد الله عليهم قولهم إنما أنت مفتر بقوله عز وجل بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين نزله جبرير عليه السلام بالحق حقا نزل من عند الله أو نزل متضمنا ملتبسا بالحق متضمنا للحق نزل فيه الحق قال تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر قال المفسرون ان المشركين يشيرون بهذا الى ولد اعمى كان بين اظهرهم غلام لبعض بطون قريش قيل اسمه بلعام وقيل يعيش وقيل عائش وقيل جبر وقيل يثار وقيل غير ذلك وربما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس اليه ويكلمه بعض بعض الشيء فرد الله عز وجل عليهم ذلك الافتراء بقوله تعالى لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين هذا أمر ظاهر جلي بكل من يعرف لغة العرب ويعرف الكتب المترجمة وكيف أن الترجمة لا يمكن أن تأثي بهذا اللسان العربي ها ها ها ها ها ها ها تسمعون بهذا الى رجل اعجمي نعم صعب لسان الى رجل اعجمي كيف كيف يتعلم من جاء بهذا القران في فصاحته وبلاغته ومعانيه التامه الشامله التي اكمل من معاني كل كتاب نزل على بني اسرائيل كيف يتعلم من رجل اعجمي لا يقول هذا من له ادنى مسكه من علم فقال في رد قولهم شعر وكهانة وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين لينذر من كان حيا بالإيمان هو الذي ينتفع بالنذار فيه فيقاف من ربه عز وجل ويحق القول على الكافرين فالله عز وجل تبق منه القول بعذابهم ولكن لا ينزل العذاب الا بالحق وليحق القول عليهم جعل الله القران حجه عليهم فجعل تكذيبهم به ليحق عليهم القول واجب عليهم بالحق قوله بالعذاب الذي ينزل بهم لذلك اتفق علما العلماء على ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقرئ الشعر وما علمناه الشعر وما ينبغي له نزه النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول الشعر ان هو اي هذا الوحي الا فيكتور وقران مبين وقال تعالى فلك فما انت بنعمه ربك بكاهن ولا مجنون ام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قلت تربصوا فاني معكم من المتربصين ريب المنون الموت قالوا دعوه فانما هو ساحر سوف يموت كما مات قبله والشعراء تقال كاهن ومجنون وشاعر وكل ذلك متناقض فالكهنة لهم كلامهم هم في الحقيقه كما وصفهم الله عز وجل قل هل انبيئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك اثيم فعندهم الكذب والاثم والفجور والفساد بين الناس هذه احوال الكهانه والشعراء كذلك يتبعهم الغاوون في كل واد يهيمون تكلمونا في البدح والذنم والهجاء والغزل وأنواع الشعر معروفة وأنهم يقولون ما لا يفعلون ورؤانه ليس كذلك كما وصف الله سبحانه وتعالى قال عز جل قل تربصوا اي فانتظروا اني معكم من المتربصين المنتظرين وبالفعل كانت نتيجة التربص والانتظار ما هو مشاهد في العالم ذال الشرك وأهله وبقي القران واهل الايمان به وصدق الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالواقع كما صدقه بالوحي المنزل ام تامرهم احلامهم بهذا اي عقولهم ام هم قوم طاغون ام تامرهم احلامهم بهذا استفهام انكاري لا تامرهم العقول بذلك وانما هو العناد والاستكبار ام السرير معنى بل بل هم قوم طاغون طغيانهم هو الذي يمرهم بذلك الكذب ولا يرضى بالله تجاوز الحد هو الذي دفعهم الى, الى ذلك ام يقولون تقوله نعم يقولون ذلك بل يقولون ذلك تقوله اخترع قاله من عند نفسه وهذا قول من يقول القران مخلوق يجعله كلام النبي عليه الصلاه والسلام او كلام جبريل ولا يذو هذا في حقيقته كما علمنا هو الكفر ولا يرضى بالله لذلك مصدر هذه المقاله خلق القران اليهود الذين يقولون هذا ليس بكلام الله وان الله لا يتكلم شرارا منهم من اللفظ يعني الذي يريدون الوصول اليه وهو تكذيب ان القران كلام الله فزعموا ان القول بان الله يتكلم يترتب عليه تشبيه على ذلك لكن اصل ذلك ما ارادوه من تجريب النبي صلى الله عليه وسلم ونسبه هذا الكلام اليه فرد الله على هؤلاء الكفار بقوله ام يقولون تقوله اي قاله من عند نفسه بل لا يؤمنون تصريح بالاعتراض على قولهم تقوله وقال تعالى وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون لما كان الشعر فيهم اغلب من الكهانه كما يقينهم بانه ليس بشاعر لا يحتاج الى تذكر ولا مراجعه بل يحصل مباشره على تليقاتهم وجبلتهم لانهم اعلم بالشعر فاذا سمعوا الشعر عرفوه واذا قال قليلا ما تؤمنون وام الكهانه سيحتاجون الى ان يذكر بعضهم بعضا بحقيقتها ولذا قال ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون فلو تذاكروا امر الكهانه وراجعوها وعرفوا ما يقوله الكهانه تاكدوا ان كلام ان الكلام الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم ليس بكلام الكهانه قال تعالى تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين في الشده والعقوبه وذلك ان الاخذ باليمين اخذ بالشده والعقوبه أي ان الله عز وجل من تقول عليه بعض الاقاويل فلا بد ان ينتقم منه وهو الظاهر في كل من افترا على الله عز وجل الكذب ودعي النبوه فالله سبحانه وتعالى قتلهم ودمرهم اجداء من مسيدمه الكذاب والاسود العنزي وسجاح وغيرهم ممن قتل على كفره ولا يرضى الله وتجد هذا دائما يقع عندما يدعى المختار الثقافي النبوة قتله الله سبحانه وتعالى والمدعون للنبوة في زماننا كذلك ما قتلا دمرهم الله وعذبهم قال لا قدمنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوثين حبل الرقبه الذي اذا قطع مات الانسان فما منكم من احد عنه حادثين لا يدفع عن هذا المتقول على الله احد لا استطيع احد ان ين يدفع عنه انتقام الرب عز وجل وإذا كان الله ينده أعظم المدد بالتوفيق والإعانة وهزينة أعدائه فكما يقول ابن القيم رحمه الله أن من يزعهم أن محمد صلى الله عليه وسلم كذب لابد أن يجحد وجود الرب أو يجحد عدله وحكمته وقدرته لابد أن يجحد شيئا من ذلك لأنه يؤيده بأنواع التأييد وهو في كل ذلك مفتر عليه الكذب ينصره على عدوه لا يرد له دعوه ولا تؤول تزم له رايه ويمكنه من رقاب الخلق كل من خالفه من يهود ونصارى ومشركين ومجوس ويمكن اتباعه كل ما التزموا بهذا الكتاب من بلاد الارض وكلما ابتعدوا عنه ابعدهم عن هذا التمكين ثم بعد ذلك يكون هذا الامر متقول على الله عز وجل اذا اما انه ينكرون وجود الرب عز وجل او ينكرون قدرته لانه يعجز ان ينتقم من هذا الذي يكذب عليه او ان يكون غير حكيم ولا علي ولا يظل بحيث انه لا يعلم ما يجري او انه ليس له حكمة يجد ان يضل الخلق حيث يمكن الكافد المفتري من الارض وينصره بانواع خوارق العداس وانواع التأييد والقدرة وانواع المعجزات الظاهره ليلى نها ما هذا الا تلبيس على الخلق واذلال لهم اي يقول ذلك احد عن الله عز وجل بذلك كما قال ابن القيم ان من يعني ان كان يناظره من النصارى قال حشر الله لنا نقول ذلك بل هو رسول الله ولكن الى العربي فقط يعني لا تستطيعون ان تكذبوا القران عند التامل لا يمكن لاحد ان يقول هذا القران ليس بكلام الله ثم انه يثبت نبوه اي نبي او اي ان اي كتاب يكون من عند الله بعد هذاك هذا الكتاب ولذلك قال فبي اي حديث بعده يؤمن لا فعلا لا يمكن ان يؤمن بحديث بعده ظلم وعدوان كما قال يعني الوليد الغيره وانه لا يحطم ما تحته يعني فعلا لا يكون نتوجه للمقارنه من يريد ان ان يقرا فليقرا ما يسمى بالكتب المقدسه اعلم ما فيها من العجائب ولا سيط يعني بالتاكيد ما فيها من الحق هو مكتوب بلغه مترجمه بالتاكيد يجد كل احد انها ليست عربيه واما ما ادخل فيها مما ليس يعني منها فواضح بما فيها بالتاكيد بالتناقضات والاختلافات والاهتمامات التي لا تشفي يعني قليلا ولا تروي يعني قليلا لا تشفي عديدا ولا تروي قليلا تجد اهتمام بالغ بنين زوجة من ومن ابن لمن وابناء يعقوب كانوا فلان وفلان وفلان وزوجاتهم فلان وفلان وفلان وكان عددهم فلان وفلان وكان عدد كل قبيله من الاصباط كذا وكذا هذه وتأخذ مساحه واسعه جدا من التوراه من العهد القديم مما يؤكد انه كانه كاتب يثر التاريخ معين واما المعاني الايمانيه لا تجد معاني ايمانيه في القصص نهائيا حتى لا تدري لماذا اهلك مثلا قوم لوط ولماذا عذب مثلا يعني الفراعنه حتى المعاني التي دعا اليها موسى عليه السلام غير ظاهره انما انهم اسقطوا الرب لماذا اسقطوا ماذا صنعوا ماذا كيف اشركوا هذه معاني غير ظاهره مع ان التوحيد هو اول ما اوصل له به والشركه اعظم ما حذر الله منه بنص كتبهم وهذا غير موجود ذاك فباي حديث بعد الله واياته يؤمنون ولذلك لا بد ان يقر المخالف بانه كلام الله ثم بعد ذلك اذا اقر فليلزم بما في هذا الكتاب من انه ذكر للعالم اذا كانت التنزل معهم يعني فداء لا بد اذا لماذا يصدق بكتاب دون في كل شيء في ثبوته نقلا وفي ما تضمنه من معاني الايمان وفي ما تضمنه من التشريعات وفي ما تضمنه من العقائد فيما تضمنه من احكام الفرد والجماعه لا يوجد كتاب فيما يعني بينه وبين آيه من التوافق والتشابه وعدم الاختلاف نهائيا كل ذلك لا يمكن أن يقرن بغيره لماذا يؤمن بهذا ويكذب بهذا المؤجزات هذا نفسه مؤجز لا يأتي أحد من إفله ومؤجزات النبي صلى الله عليه وسلم الحسية إضافة إليه أكثر مما نقر عن المسيح وعن موسى عليه الصلاة والسلام لماذا يصدقون بهذا ويكذبون هذا مع اتصال السند الذي يفقدونهم في كل ما ينقلون وغير ذلك فلا يمكنهم ان ان يعني يكون موظفين اذا كذبوا القران وصدقوا اي كتاب اخر او كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وصدقوا اي كتاب اخر فلذلك اذا اقروا به الزموا بلزوم هذا الكتاب للعالمين قال تعالى وانه لتذكره للمتقين وقال تعالى لمن قال ان هذا الا اختلاق أو انزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوق عذاب اما عندهم خزائن رحمه ربك العزيز الوهاب رد عليهم تعالى في قولهم لو نشاء لقلنا مثل هذا بقوله عز وجل قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا مثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهرا وقد تقدم تعالى على ان ياتوا مثله او بعشر سور من مثله او بسوره من مثله فعجزوا عن ذلك كله وبان كذبهم قال الله تعالى ام يقولون تقوله بل لا يؤمنون فلياتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين وقال تعالى وتتقدس ام يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعت من دون الله ان كنتم صادقين فان لم يستجيب لكم فاعلموا ان ما انزل بعلم الله وان الا اله الا هو فهل انتم مسلمون وليس ذلك انصراف الهمم فقط كما قال الضلال المعتزله يقول ان الله صرف هممهم فقط الصرف وكذا وافقهم كثير من الاشاعره ان القران في نفسه ليس بمعجز ولا نذ بالله ولكن الايجاز في كونه مصروف ولم يعارضوه بل حاولوا بالفعل هذا كلام كذب لم تصرف الهمم حاول مسيلم ان ياتي وان يضاهي القران والى يومنا هذا توجد على بعض صفحات الانترنت صور يعني يبحث منها القارئ مما يحاولون ان يتشبهوا بالايه بالقران ويعني كلام متناقض في نفسه في نفس الصفحه الواحده وكلام تخيف لا يقبله عقل وحاول ذلك الصاحب اللي هو اللي هو الباب المدعي النبوه اتباعه البابيه اللي هو اصل البهائيه وكذلك البهاء نفسه الف له البيان والاف الاقدس محاولين تشبيه التشبه بالقران ومعلوم بلا شك يعني هذه الكتب موجوده فلم تصف الناس عن ان ياتي مثلي ولكن عندما حاولوا عجز وبان كذبهم والكل عالم انهم ضالون مضلون وهم انفسهم يعلمون ذلك ولذلك كان كل واحد منهم ينسخ يعني كتابه الذي قبله مباشرة يعني اول ما طلع الباب ده دعا انه مدينه العلم ثم اخترع البيان بالفارسيه ثم لما اراد ان يجعل دعوته عالميه جعلها البيان بالعربيه ثم قتل وتنازع اتباعه فلما جاء البهاء وسيطر على الموقف الف كتاب كتاب البهاء الاقدس ونسخ اعلن به نسخه ل البيان العربي والفريس وهكذا كل منهم يغير كما يشتهي ويحاول ذلك فدل ذلك على ضعف وبطلان القول بأن الإعجاز إنما هو من صرف الناس عن أن يأتوا مثله أنه لم تنطرف منه إلى البحث عن ذلك الحقيقة أنهم حاولوا ولكن عجزوا فهم لم يأتوا مثله عجزا وليس مجرد صرف إنما لم يستذيبوا لعجزهم ما يستطيعون أن يأتوا مثله المنصفون يقرون كل عادل بل كل عاقل يقول ان هذا لا يمكن ان يشبه هذا القران ان هذا الذي اخترعوه قال تعالى وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله وادعوا سهالاءكم من دون الله ان كنتم صادقين فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره وعده للكافرين بيقولوا لن تفعلوا يعني بمعنى لم تستطيعوا ان تأتوا مثلي وليس انهم لم يحاولوا يقول فعجزوا عن ذلك كله ولم يطمعوا في شيء منه مع انهم فحول اللغه وفرسان الفصاحه واهل البلاغه واعلم الناس بنشر الكلام ونظمه و هرجه ورجزه مع شده معاندتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به وحرصهم وحرصهم على معارضته بكل ممكن ولكن جاءهم بما لا يقبل جاءهم ما لا قبل لهم به واتاهم ما لا يطيقون كلام للملك للظلم للملكوت والجبروت والعظمة والكبرياء والعزه والجلال والكمال رب الارض والسماء ورب الاخره والاوله من له الاسماء الحسنى والصفات العلى والمثل الاعلى الذي لا سمى له ولا كفوا له وليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلما راوا وجها ايجازه واعجازه ومبانيه الكامله ومعانيه الشامله وإخباره عن الامم الماضيه والغيوب المستقبله او والاحكام الواقعه ونبئ الوعد والوعيد والترغيب والترهيب والتهديد وغير ذلك على اكمل وجه واوضح بيان واعلى قصص واعظم برهان عالم انه ليس بكلام المخلوقين ولا يشبه كلام المخلوقين وعالم انه الحق وانما رووه بالاسكي والبهتان بقولهم كاهن شاعر مجنون وغير ذلك انما هو مكابره وعناد مع الاعتراف بذلك فيما بينهم قال عز الدله فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون كما تقدم على وليد ابي جهل قبحهم الله ولو كان تقوله كما زعموهم لاستطاعوا معارضته ولم ينقطع ولم ينقطع عن مقاومته لانهم عرب فصحاء مثله عارفون بوضوح البلاغه كلها لا يجهلون منها شيئا ولما عدلوا الى المكابره والتبجح بالقول دون الفعل الذي هو امقث شيء عند العقلاء القول هو لو نشاء لقلنا مثل هذا لماذا لم تفعلوا لماذا لم تقولوا مثله يقول ولكنه كلام رب العالمين نزل به الروح الامين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين وسيد ولد ادم اجمعين وهدى وبشرى للمسلمين وتبيانا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء وذكره للمؤمنين لا ياتي باطل بين إليه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فلا ياتي مبطل بشبهه الا وفيه في الكتاب اذ هق باطله وكشف شبهته وادحابه حجته كما هو معروف عند من عرف مواضع النزول ويكفيك في ذلك قول الله عز وجل ولا ياتونك لنثر الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا قال يحفظ القلب وباللسان يتلى باللسان يتلى, باللثان يتلى كما يسمع بالاذان يحفظ بالقلب وباللسان يتلى كما يسمع بالاذان كذلك بالابصار اليه ينظر وبالايادي خطه يسطر وكل ذي مخلوقه وكل ذي مخلوقه حقيقه دون كلام بالالخلقه كل هذه للقلب واللسان والابصار وال الايدي والورق وكل ذي مخلوقه حقيقه دون كلام بالالخلقه دل الصفات ربنا الرحمني عن وصفها بالخلق والحدثان فالصوت والالحان صوت القاري لكنما المتلو قول الباري ما قاله لا يقبل التبديل كلا ولا اصدق منه قيلا يعني هذا الكلام كلام حسن جدا الا ما ذكر من ادخال الخلق والحدثان بمعنى واحد فان وصف صفات الرب عز وجل بانها حادثه نعني صفات الافعال التي هي بمعنى تكون أنها تكون في وقت دون وقف محل خلاف بين أهل العلم بل الصحيح إثبات أنها حادثة حادثة الأفراد وهي قديمة النوع وليست حادثة بمعنى مخلص كما ذكرنا هذا من قبل وسأتي بيانه يحفظ أي القرآن بالقلب كما قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون به الروح بلسان عربي مبين قال تعالى: "وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ الْأَيْاتِ بَيِّنَاتٍ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا, <تصفيق> وما يجحد بآياتنا إِلَّا الظَّالِمُونَ" وقال تعالى: "سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى" عن ابن عباس رضي الله عنهما قال, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب" أو الخراب قالت المذية: حسن صحيح عن ابي هريره رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض وهو ذو عدد فاستقراهم فتقرا كل رجل منهم يعني ما معه من القران فاتا على رجل من احدافهم ثنا فقال ما معك يا فلان فقال معي كذا وكذا وسوره البقره فقال اما معك سوره البقره قال نعم قال فذهل ذهف انت اميرهم فقال رجل من اشرفهم والله ما منعني ان اتعلم البقره الا خشيه ان اقوم بها فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَاقْرَؤُوهُ فَإِنَّ مَثَلَ الْقُرْآنِ لِمَنْ تَعَلَّمَهُ فَقَرَأَهُ وَقَامَ بِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ مَحْسُونٍ مِسْكًا يَفُوحُ رِيحُهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ حَسُوبِ الْمِسْكِ يَفُوحُ رِيحُهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ وَمَثَلُ مَنْ تَعَلَّمَهُ لَمْ تَعَلَّمْهُ فَيَرْقُدُ وَهُوَ فِي جَوْفِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ أُوكِيَ عَلَيْهِ بِسَطٍّ حديثًا حسن قال ابن حزم حسن نرى انه حتى ولو لم يقم به في الليل الا ان حفظه للقران خير من عدم حفظه في حديث زهره بن سعد رضي الله عنه المتفق عليه في قصه الواهبه نفسها وفيه قال ما معك من القران قال ما هي سوره كذا وكذا وسوره كذا عددها فقال تقراهن عن ظهر قلب عن ظهر قلب عن حفظ دون مراجعه الصحيفه قال نعم قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من قران زوجتك انكحتكها وادي ابي داوود قال سوره البقره والتي تليها قال قم فعلمها 20 ايه وضاعف الشد الراء ويز الشهاد من الاحاديث كلها ان الانسان يحفظ القران بقلبه وانه يكون في القلب هل الخوف حفظ العبد فعله وقلبه مخلوق والكلام غير مخلوق وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القران اذا عاهد عليه صاحبه فقراه بالليل والنهار كمثل رجل له ابن فان عقلها حفظها انح ربطها حافظها تعاهد القران مراجعه دائمه والقيام به في الصلاه وان اطلق عقالها ذهبت انترك الحبل الذي يربطه به ذهبت فكذلك صاحب القران رواه البخاري ومسلم وله ما عن عائشه رضي الله عنها قالت سمعت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرا في سوره الليل فقال ارحمه الله لقد ذكرني كذا وكذا ايه كنت انت تها من سوره كذا وكذا رواه البخاري بمعنى انها تذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كان من اسباب ان يذكره الله بها قراءه هذا الرجل المسلم من اصحابه بالصلاه قد اذكرني كنت انسيتها كنت انسيتها وهذا لا ينافي قوله تعالى سننقلك فلا تنس لان الله يذكره فاذا تذكر باي طريقه منها تذكير اصحابنا لم يكن في ذلك نسيان او ان ذلك من دون الاستثناء الا ما شاء الله والذي يظهر الاول فان ما استثناه الله عز وجل مما انساه النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يقدر عليه الناس بعد ذلك قال وبلى ثاني يتلى قال تبارك وتعالى واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته واتلو اي وتبع وهذا يستلزم ان يقراه لانه لن يكون متبعا له الا اذا قراه وفهمه قال تعالى وقرانا ان فرقناه لتقراه على الناس على مفس لتقراه على الناس على مفس على تمهل اذا هو قراه النبي عليه الصلاه والسلام وقال تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا حجابا عن فهمه لا يرون هذا الحجاب ولكنه حاصل بين قلوبهم وبين القرآن بحيث لا يؤمنون به وقال تعالى: إن الذين يسلون كتاب الله واقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعالانية يرجون تجارة لن تبور لي وصفهم اجورهم يجدهم الضالين يتلون كتاب الله قول جمهور المفسرين يسرعون تلا تبع وكما ذكرنا من لوازم ذلك القراءه التلاوه بمعنى القراءه وقال تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانا فاذا قرانا فاتبع قرانا ثم ان علينا بيانه وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اقراه جبريل القران حرك لسانه به معه استعجالا لحفظه فامره الله ان ينطق اذا قراه عليه جبريل وان لا يحدث به لسانه استعجالا لابغى فان الله عليه ان يجمعه في صدره وان يقراه اياه حتى يستطيع قراءته على الناس فاذا قراناه على على من كلام جبريل عليه السلام او ان الله نسب اليه ذلك لانه كان بامر فإذا قراناه عليك بلسان الملك تتبعه قرانه ثم ان علينا بيانه اير الناس فقال تعالى ورتل القران ترتيلا وقال تعالى الا تجهل بصلاتك ولا تخافث بها وابتغ بين ذلك تبيلا لصلاتك بقراءتك وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حسد الا في اثنتين رجل علمه الله القران فهو يتلوه انا الليل وانا انها فسمعه جار الله فقال لو اتيت مثله لعملت فيه مثل ما فعل او كما قال الى اخره عن الشرواني البخاري وقال وجد اساخ الله لك ان علمه الله نفسه ويتلوه علم وحفظه وهو يتلوه اناء الليل اي ساعات الليل وساعات النهار ولا حسب الى غبطه فغريسته مشبوعه الا في هذين الاثنين ورد اساخ الله ما لم فصلطه على هلاكته في الحق اما الحسد المذموم فلا يشرع في هذا ولا في غيره اما الغبطه فهي تشرع في هذا ولا تستحب في غيره يعني لا يستحب غبطه الانسان على غير الطاعن لا يستحب ان يغبطه على بيت يسكنه او ملبس يلبسه او طعام ياكله ليس هذا من المشروع هذا اقصاه الاباحه اخرج ابو عبيد القاسم بن سلام عن فضاله بن عبيد ان النبي صلى الله عليه وسلم والله أشد آذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته وهو ناجى اسنده زيد صححه الشيخ الألباني والله أشد استماعا اذناً. اذنا ما أذن الله أو أذنا اذنا إلى شيء يعني استمع إليه والله عز وجل أشد آذنا يعني أشد استماعا لا الله لام التوكيد الى الرجل الحسن استوصل الله يستمع قراءه العبد وهذا الوصف الحسن الصوت بالقران دليل على ان الصوت يتفاوت وهذا دليل على ان الصوت مخلوق لان هذا يسمى حسن يكون حسنا من فلان وغير حسن من فلان او دونه في الحسن والقران واحد ولكن الصوت هو المتفاوت من صاحب المغنيه الى مغنيته الله عز وجل اشد استماعا وحبا لتماع تلاوه القران من قارئ حسن الصوت من هذا الذي يحب سماع الاغنيه من المغنيه الجزائريه المغنيه القينه المغرية المغرية المغنيه الجزائريه وله عن المهاجر ابن حبيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اهل القران لا توسدوا القران واتلوه حق تلاوته انا الليل وانا والنهار وتغنوا وتقنوا وتقنوه واذكروا ما فيه لعلكم تصيفون فيه راس لكن معناه مثل قبلت واستذ القران لا تدعوه الاستاذ مع تنام وهو في قلبك دون ان تقوم به ويمكن ان يحمل على الظاهر لكن بعيد حمله على الظاهر معنى انه لا يتصور من مسلم اصلا انه يستفاد القرانه تحت راسه كوساده انما لا توسدوا القران بمعنى لا تناموا وهو في قلوبكم بل قوموا به اتلوه حق تلاوته انا الليل والنهار وتغنوا التغني بالقران تحسين الصوت به واخراج الحروف من مخارجها ويعني قراءته بال يعني الخضوع والخضوع وما كان يفعله السلف ضن الله تبارك وتعالى عليه من تحسين الصوت والقراءه والتغني به يتقنه والله اعلم بمعنى الاقتناء يعني معنى المحافظه عليه واذكروا ما فيه لعلكم تذكرون حديث كما ذكر في ضعف يقول كما يسمع بالاذان الاذان ذم اذن قال الله تبارك وتعالى وان احد من الموسيقيين التجرك فاجره حتى يسمع كلام الله وقالت تعالى واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق اذا هذا الذي يسمع هو كلام الله الصوت صوت القاري والمسموع كلام الباري فرق بين القراءه والمقروء وبين الصوت والمسموع فالصوت مخلوق والمقروء والمسموع غير مخلوق قالت تعالى: "وَإِذَا صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ" وقالت تعالى: "قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا انهم ان لما سمعنا الهدى امننا به وقال تعالى الذين استمعوا القول فاتبعونا احسنوا انا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرا القران اقرا علي القران قلت اقرا عليك وعليك انزل قال اني احب ان اسماعه من غيري اتفق عليه وان ابي موسى رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابا موسى لو رايتني وانا استمع لقراءتك البارحه يعني لا أعجبك ذلك أو لسر كذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد مبحى صوت أبي موسى في قراءته وحسن تلاوته فقال آم والله لو أعلم أنك تسمع قراءتي لحبرتها لك تخبيرا قواه مسلم أي لزينتها لك تزينا يعني كان يمكن أن يزين أكثر من ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه لقد أوتي هذا مزمارا مما زمير أبي دول كان من أحسن ناس قراءة رضي الله عنه في حسن التلاوه والترنم بالقران و ابي عبيد عن عائشه رضي الله عنها قالت اضطأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله بعد العشاء ثم دئت فقال اين كنت قلت كنت اسمع قراءه رجل من اصحابك لم اسمع مثل قراءته وصوته من احد قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت معه حتى استمع له ثم التفت الي فقال هذا سال مولى ابي حذيفه رضي الله عنه الحمد لله الذي جعل في امتي مثل هذا نذره جيد ما شاء الله سيقول كذا بالابصار اليه ينظر اي الى القران في المصحف وهو افضل العبادات او من افضل العبادات واجلها روى ابو عبيد يعتبر ضعيف عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل قراءه القران نظرا على من يقراه ظهرا اي على ظهر قلب كفتني الطريق جعلنا ضعيف وهذا يعني الحديث الذي ثق هل في تقراؤه على ظهر قلب يدل على فضل قراءه حفظا قال معك سوره البقره ايضا يدل على فضل الحفظ قال اذا فانت امرهم قال ابن مسعود قديم النظره للمصحف اسناد صحيح ورجل عباس بن رضي الله عنهما انه كان اذا دخل نشر المصحف فقرأ فيه لان النظر في المصحف يفيد بالاضافه الى الحفظ المراه يعني التاكد والمراجعه التامه فضل ان هذه عباده مطلوبه كان ابن مسعود رضي الله عنه اذا اجتمع اليه اخوانه نشر المصحف فقرأ وفسر لهم رضي الله عنه قال ابن عمر رضي الله عنهما إذا رجع أحدكم من سوقه فلينشوا للمصحف وليقرأ في إثنى ذي ضعف ذهب كثير من التلف أن قراءة القرآن في المصحف أفضل من على ظهر قلب لأنه يجتمل على التلاوة والنظر في المصحف وكره أن ينضي على الرجل يومع لا ينظر في مصحفه الذي يظهر أن هذا خير وهذا خير الحديث في فضل في التفضيل ضعيفة فالله عزل الله أعلم نقول هذا خير وهذا خير قراءة عن ظهر قلب والقراءة من المصحف وبالآياد قد طهي أسطر كما قال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكمون لا يمسه إلا المطهرون هذا في اللوح المحفوظ فقولوا بالآياد فالله أعلم هل كتب بالآياد في اللوح المحفوظ أم بغير الذي دل عليه الحديث ان القلم جرى في تلك الساعه بما هو كان وكتب في اللوح المحفوظ القران لم يثبت ان ذلك كان بايدي احد اما الاحتجاج الصحيح يحتج بالسنه على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف الا طاهر فتم المكتوبه في الصحف القران والمقصود لا يمس المصحف وهو حديث صحيح وقال تعالى رسول من الله يتلو صحفا مطهره فيها كتب قيمه يتلو صحفا مطهره فيجب ان تطهر هذه الصحفه تظل مطهره من الاحداث والانجس وقال تعالى كلا انها تذكره فمن شاء ذكر في صحف مكرمه مرفوعه مطهره اما اما هذه الصحفه ذو الملائكه او انها المصحف الله, <تصفيق> الله على علم وقد كتبه الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بامر. وفي خلافة ابي بكر وعثمان. والى الان يتبعه المسلمون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الا ما بين الدفتين. اي ما بين دفتي المصحف. يعني ليس هناك علم خفي. لا يعني بذلك السنه لان السنه منثوره ايضا وهي تفسير وبيان لكتاب الله. وقال يعني ليس هناك كتاب مخفي اخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يامر بكتابه سنته مجموعه لما جمع بعد ذلك بسنين طويله واما ما كتب فكان محدودا مما كتبه عبد الله بن عبد بن العاص رضي الله عنه انهما وما كتب لابي شاه ونحو ذلك اما الذي كتب كاملا في عهده عليه الصلاه والسلام فالقران وقال علي رضي الله عنه نحو ذلك وقال أبو أكر رضي الله عنه معنى ذلك في محضر الصحابة لم يكن أحد الخلافة ولو لم يكن الذي في المصحف كلام الله لم يحرم مسه على أحد وده الصحيح أنه لا يدرج لأحد غير متطهر الطهرة الصغرى والكبرى أن يمس القرآن ولم يكن من شأنها أن لا يمسه إلا المطهرون كما ذكرنا أن اللوح المحفوظ هو الذي لا يمسه إلا الملائكة المطهرون ولكن في هذا إشارة لأنه إنما شرف اللوح المحفوظ بولود كلام الله فيه فهذا يجب ان تعامل القرء تعامل القران كذلك فاذا كان كتاب الله في صحف فيجب ان تشرف ولا يمسها الا المطهر يقول بل ولكن يحرم توسده ولهذا اجاد الزنادقه ذلك حيث لم يؤمنوا ان فيه كتاب الله وهذا من اسفل دركات الكفر قد بعته الله من ينادس مثلا على على المصحف او يضعه يعني كالوساده استهانه به ولا حول ولا قوه الا بالله وكل ذي كل هذه المذكورات من القلب وحافظته وذاكرته واللسان وحركته والاذان واسماعها والابصار ونظرها والايادي وكتابتها وادوات الكتابه من اوراق واقلام ومداد كل كلها مخلوقه كل ذي مخلوقه حقيقه ليس في ذلك توقف دون القران الذي هو كلام الله تعالى بارئ الخلقه قال امام احمد رحمه الله يتوجه العبد لله تعالى بالقران بخمسه اوص وهو فيها مخلوق هو غير مخلوق طبعا ها هو سيء جدا الخطا ده هو القران وفيها غير مخلوق العبد هو الايه المخلوق هو القران وفي هذه الاشياء بمعنى يعني كما كما التفرقه بين القراءه والمقروء قال حفظ بقلب وتلاوه بلسان وسمع باذن ونظره ببصر وخط بيد فالقلب مخلوق والمحفوظ غير مخلوق والتلاوه مخلوقه والمتلو غير مخلوق والسمع مخلوق والمسموع غير مخلوق والنظر مخلوق والمنظور اليه غير مخلوق والكتابه مخلوقه والمكتوب غير مخلوق الكتابه والورق نفسه و المدد كما ذكرت فاعمال العباد مخلوقه حيثما تصرف واين فاعمال العباد مخلوقه والقران حيثما تصرف واين كتب وحيث تري كلام الله تعالى غير مخلوق جل صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدوث فليس من صفات الله تعالى شيء مخلوق تعالى الله عن ذلك وتعالى ان يكون ان تكون ذاته محلا للمخلوقات بل هو الاول باسماءه وصفاته قبل كل شيء والاخر باسماءه وصفاته بعد كل شيء لم يسب لم يسبق شيء من صفاته بالعدم ولم يعقب بالفناء تعالى الله عما يقول الظالمون والجاهدون علوا كبيرا كما ذكرنا في اعتراض على كلمه الحدثان لان الله عز وجل قال ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم لا يعلمون كما اورد البخاري هذا في كتاب التوحيد من صحيح وقال باب قول الله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث وقول النبي صلى الله عليه وسلم وان مما احدث من امره ان لا تكلموا في الصلاه وان حدثه لا يشبه حدث المخلوقين قد سماه الله عز وجل حديثا قال ففاي حديث بعده الامور فليأتوا بحديث مثله فذرني ومن يكذب بهذا الحديث وليس كما قال البعض في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمي حديثا أنه في مقابلة كلام الله القديمة هذا كلام غير صحيح الحديث لأنه يتحدث به فكلام النبي صلى الله عليه وسلم حديث والقرآن حديث ولكن حديث ليس كالحديث حدث الرب لا ويش يؤكّل حدث المخلوقين ليس بمخلوق حديث الرب عز وجل تكلم الله عز وجل به وحاج grass to tell anyone ويحين شاء وهذا معنى أنه محدث بمعنى تكلم الله بي في وقت معين ككل صفات الأفعال المتعلقة بالمشيئة وتعلقها بالزمن ليس يعترض عليه إهل أهل البذعة من المتأخرون والآيات والأحاديث في تعلق أفعال الرب عز ريلا بالأزمنة لا تحصى كثرة وإنكر ذلك اختراع المتكلمين أصلا كما قال عز ريلا خلق السمعة الأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش قال فلما جاءها نوديا يا موسى فلما أتاها نوديا يا موسى قال قال ولما جاء موسى قيامتنا وكلمه ربه وهكذا قال ابن عباس رضي الله عنه ما لكم تقرؤون ما تسألون اهل الكتاب وعندكم كتاب الله احدث الكتب عهدا بالله هذا اخر ما تكلم الله به من الكتب اخر ما تكلم الله به من الكلام الذي ينزله على عباده من الانبياء من الانبياء والمرسلين واحيا لعباده فهذا اخر ما قال الله عز وجل اذا هذا يدل على ان الله يتكلم بحرف وصوت وان الحروف مرتبه ولذا كان من كلام اهل السنه كما ساتي ان الله عز وجل لن يذ المتكلما اذا شاء وان كلامه انه يتكلم بحرف وصوت وان كلامه غير مخلوق لم يذ المتكلما اذا شاء ان الحروف دي اللي يثبت الحروف لابد ان يثبت ترتيبها فان الباء بعدها سين بعدها ميم وانه حين الكلام بالسين لم يكن متكلما بالميم ولا بالباء بل تكلم الباء ثم التاء ثم الميم واذا قلنا هذه الحروف هي كلام الله وهذا اعتقاد اهل السنه جميعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من القران كان له بكل حرف عشر حسنات وقال الله عز وجل ان احد منكم استجارك فاجر وحتى يسمع كلام الله فلابد ان تسمع حروف وها الله تكلم بهذا الكلام العربي جعله الله حكمًا عربية لا يكون عربيا بغير هذه الحروف فالذين انكروا الاصوات والصوت والحرف مبتدعون كما سياتي بيانا لا بد اذا ان تكون هذه الحروف مرتبه حتى يكون كلاما مفهوما معلوما ولذلك فلا بد من ان تتعلق بالمشيئه وان تتعلق بالزمن وهذا امر ليس بمستنكر يفعل الله عز وجل ما يشاء وفي الحقيقه انكار تعلق افعال الرب بالزمن انكار لخلقه الخليقه لانه بالقطع كان هناك زمن لم يكن فيه خلق وكان الخلق عدما ثم اوجده الله عز وجل بفعل منه في وقت معين وقال عز وجل انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فاذا قال عز وجل كن وقع الشيء مباشره دل ذلك ان كن تكون في اوقات مختلفه متى اذا اراد الله حين يريد عز وجل وكذا يسلم على اهل الجنه عندما يرون الجنه سبحانه وتعالى وغير ذلك ف الوصف بالحدث على ذلك والحديث والمخدث ليس بمعنى مخلوق وحدثه لا يوجد حدث مخلوقين ولكن بمعنى يكون في وقت دون آخر ولذا يقول شخص الإنسان الثامية أن الله كلم موسى حين كلمه ولم يكن كلمه قبل ذلك أهل بدا يقول إنما هي إزالة حجم فقط حتى يدرك الإنسان حقيقة الصفة والإنسان لا يدرك حقيقة الصفة لا يمكن أن يدرك كنها صفات الرب عز وجل أحد إنما يعلمون المعنى ولا يدركون الكيفية اداره الحضر هو اختراع خلاف الايات الله عز وجل قال فلما اتاه نودي يبقى ما لم يكن فلما اتاه ازيل عنه الحجاب او سمع النداء القديم الازلي انما قال فلما اتاه نودي قال النبي صلى الله عليه وسلم اتدرون ماذا قال ربكم الليله قالوا الله رسول قال اصبح من عباد مؤمن و كافر هذه الليله قال الله عز وجل هذا الكلام وانما امرؤ اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون صريحه جدا عند كل ادنى تامل وان الاشياء وجدت متتابعه الخلق كان عدما ثم اودد خلق ثلاثه ارض في سته ايام ثم استوى على العرش وكل ذلك يخلق الله عز وجل الخلق بكلامه كن ونحن نمضي عن صفات الرب ان تكون ادفه بمعنى لم تكن قبل ذلك نوعا بمعنى كانت معدومه لا لم يزل الله سبحانه متصفا بانه يكلم موسى ولكن كلمه احاد الكلام يعني الكلمات التي سمعها موسى حين كلمه ولم يزل متصفا الازل لم يكن كلامه قبل ذلك ولكن لم يزل موصوفا بانه يكلم موسى لان كلم الله موسى تكليما هذا في اللوح المحفوظ تكلم الله عز وجل به ازلا ولكن ما كلم موسى هذا الكلام الا عندما حي اوجد الله موسى وجاء الى جبل الطور فهو قديم النوع حادث الافراد ولم تزر صفات الرب عز وجل هو موصوف بها ازلا ولكن يفعلها حين شاء كصفه المجيء يجيء يوم القيامه وهو الان موصوف انه يجيء يوم القيامه ولكنه لم ياتي بعد ولم يجيء بعد سبحانه وتعالى ولم يخلق الخللقه الذين من بعدنا بعد ولم ياتي بهم بعد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد إذا ذهب الله بنا أتى بالخلق الجديد وهكذا في سائر صفات الأفعال قديمة النوع حادثة الأفراد وفي حدوث أفرادها ليست تشبه عدث المخلوقين ليست مخلوقها يقول فالصوت من جهوري وخفي والألحان من حكا وغير صوت القار لكنما المثلو المؤدى بذلك الصوت وقول الباري جل وعلا في الصحيحين عن أبي ريرة رضي الله عنه أنه كان يقول قادر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ياذن الله لشيء او لم ياذن لم ياذن الله لشيء ما اذن للنبي يتغنى بالقران قلنا ياذن يعني يعني يستمع ما اذن اي ما استمع للنبي يتغنى بالقران يعني لم ياذن مثل استماعه لم يستمع مثل استماع النبي حين حصل الصوت يتغنى بالقران يعني هذا اعلى درجات الاستماع الاستماع يعني استماعه اشد استماع ليس استماعه لشيء كاستماعه للنبي الذي يتغنى بالقران استماعه للنبي و يعني ادن الرب سبحانه وتعالى اذنه سبحانه وتعالى للنبي اعظم من اذنه لغيره وقال ابن ماجه باسناد جيد عن فضاله بن عبيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اشد اذنا الى الرجل الحسن الثوث قام من ظهر خناثى ولد ابن مالك الاساد جيد ذكرناه وان تعوذ ابي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غنوا بالقران ليس منا من لم يغني بالقران او لم يتغنى بالقران وهو حديث ضعيف قال وابكوا فان لم تقدروا على البكاء فتباكو بطرقه ضعيف والجزء الاخير ضعفه شريبه وله عن ابي امامه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يتغنى بالقران صحيح وله وللنسائي وبما جاء في سنن جرجان بر بن عازر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القران باصواتكم هذا صريح في ان التزيين فعل العباد والتغني فعل العباد وهذا يعني اوسعه البخاري وابن حثم في كتابه المشهور خلق افعال العباد في الصحيحين عن سويد بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور فما سمعت احدا احسن صوتا او قراءه منه ورب بن ماجه عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من احسن الناس صوتا بالقران الذي اذا سمعتموه اقر احسنتموه يرضى الله الصايح وقال ابي عبيد عن فضاله بن اليمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرا القران بلحون العرب واصواتها واياكم ولحون اهل الفسق واهل الكتابين وتدي قوم من بعد يرجعون يرجعون بالقران ترجيع الغناء والرهبانيه فالنوع لا يجاوز حرانجرهم مفتونه قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شانهم طيب لكن المعنى صحيح في تجنب كون اهل الفسق لان التشبه باهل الفسق والتشبه باهل الكتاب مذموم وكذا عدم تدبر القران ومجرد تحصيل الصوت بالقراءه ما عدم الخشوع في القراءه مذموم لانه من فعل الخوارج ونحن منهيون عن التشبه بهؤلاء في الصحيحين عن ابي موسى رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابا موسى لقد اوسيتم مزمارا من مزامير داوود ففي جميع الاحاديث التصريح باضافه الصوت والالحان والتغني الى العبد لانه عمله والقران المؤدى بذلك الصوت وكلام الله حقيقه وكذا المهاره بالقران والتتاعت فيه هو فعل العبد وسعيه لما في الصحيح عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقران مع السفره الكرام البراء والذي يقرا القران وتتاع تعوزه وهو عليه شقله واجره وهذا فرق واضح ولله الحمد عليه ارس السنه والحديث كاحمد بن حنبل وابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري والامام خليل بن صوليه بهذه المساله فلذلك الف كتاب خلق افعال العباد يقول ولو كان الصوت هو نفس المتلو المؤدى به كما يقول اهل الاتحاد لكان كل من سمع القران من اي تال وباي صوت كليم الرحمن سلام ذيه لموس عليه السلام على غيره اللهم لك الحمد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اهديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب واذا في فرق بين سماع موسى لانه سمع صوت الله عز وجل استمع الكلام من الله بصوت عز وجل هل يجوز ان نقول بصوت الله بعد كما ورد بذلك الحديث كما قلنا في الحرف في الحرف بالحديث نقول ان الله قادر ينادي بصوت يسمعه وينطق كما يسمعه من قرء حديث البخاري يا ادم اخرج بعثنا الله تكلم بصوت و كلمه ناداه ناداهما ربهما النداء هو الكلام بصوت يسمع فاذا اطلق على رب انه نادى هذا واذ نادى ربك موسى اي كلمه بصوت والله اعلم فعهذا الصوت من الله ليس بمخلوق كما ان كتابه الرب بيده غير مخلوقه كما في الحديث عن قبل موسى عليه السلام قال وخط لك التوراة بيدي وخط لك التوراة بيدي يعني كتب التوراة لك بيدي فهذا الخط فعله عز وجل فعله غير مخلوق أما الألواح فهي مخلوق الله مشي مرضانا وفرج كربات المخلوقين وفك أسنى المأسوين هل ما أذن الله شائد باتل صفة الأذن لا صفة الاستماع وماركش ندي أذن كلام الشيخ خليل الحرص في شرح الوسطيه يقول ان كلامه ليس ككلامهم ولا حروفه ولا كحروفهم ما خارج الحروف بقى هذه نحن نتكلم بحروف لا ندري كيف تكلم الله عز وجل بهذه الحروف هذا الذي يعنيه الشيخ خليل محمد فاي الحرص يعني مخارج الحروف عند ربنا نقول ايه بلسان وشفتين لا لا لا نوسف قال لا, لا نعلم لكن هذه هي الحروف اما مخارج الحروف فلا نعلمها كيف خرجت من الله سبحان الله لكن الله تكلم بهذه الحروف الحروف المكتوبه في المصحف مخلوقه يعني ايه الحروف المكتوبه المكتوب غير مخلوق الحروف المكتوبه غير مخلوقه الورق والحبر وفاء العبد مخلوق احنا قلنا في في فرق بين الكتابه ولا ايه والمكتوب فاللي انت بتسال عنه الكتابه والمكتوب فالسؤال بتاعك عن المكتوب لكن انا عارف ان تسال على على الكتابه عارفه ما قصدك ان الحته دي الورقه دي والصاد اللي فيها تبقى مثلا دي مخلوقه الورق والكتاب وال والالاد مخلوق كله ذلك وفعل العبد نفسه تصويره مخلوق اما المكتوب نفسه فهو ايه غير مخلوق الكتابه غير المكتوب نعم ترتيب الحروف ايه لا ترتيب الحروف ده كان من من الله الله تكلم به كذلك مرتبا الحروف دي كده المره الجايه هناتي بالفرق المبتدعه عشان نعرف منين دخلت ايها البدع يعني ايه صفات ربنا القديمه تعالى في الفرن احنا قلنا الصفات الفعليه قديمه النوع يعني لم يزل الله قبل ان يخلق الخلق وازلا بلا بدايه متصف بهذا الـ بهذا الـ الـ الـ الفعل انه يفعله ما شاء هقول مثال العبد قبل سنتين من عمري كان يتكلم كان ايه عاجزا عن اي الكلام طب وهو ساكت وهو كبير موصوف بانه تكلم ام لا بس متكلم اذا اراد لكن هو في الحقيقه سمه بالكلام في حقه حادثه بعد ان لم تكن اصلا كما هو اصلا نفسه عدم وصفه بالكلام كانت عنده ايه عدم مش كده ومعادم كلامه بعد ذلك اما سكوتوا اثناء اراده السجود حاجه ثانيه مش كده لا يعرف كونه هو متكلم في الحقيقه لكن صفه ربنا عز وجل ان ربنا مش كان عاجز عن يتكلم لم يزل عز وجل ايه متكلما لكن احاد الكلام كان في وقت ايه معين ما معنى ان الله كلم موسى وذلك في اللوح المحفوظ كلم كلام موسى بنقول اللوح المحفوظ ربنا قال انه قرانه ومديد في في لوح محفوظ بل هو قرانه ممدد في لوح محفوظ فربنا عز وجل حين امر بجنب المحفوظ كتب فيه وكلم الله موسى تكليم وقال انني قال غضب فيه انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني ولكن متى كلم الله موسى مباشره ذلك زي ربنا عز وجل يتكلم مرات بهذا الكلام ولكن كلم موسى حين كلمه فاهمين ان شاء الله كتابه مين بقى لوح محفوظ القلم مخلوق واللوح محفوظ مخلوق ان اول ما خلق الله القلم والكتابه دي الظاهر ان القلم هو الذي جرى اما الذي فعله الله انه خط التوراه بيده لموسى عليه السلام في الالواح ده فعل الرب على الكتابه الرب على غير مخلوقه خلق ايه خلق ثلاثه اشياء دي خلق ادم بيدي وكتب التوراهه بيدي وغرس الجنه عند اليد في اشياء ثانيه ربما هذه رساله مع القران ورجل على جنب على فراش الزوجيه دعم اذا كان ذلك مع التبدل له يعني اللي احنا في الفاتحه احنا جالي نغير مهرج الخروف يوصل الصلاه يعني يقرا انعمتم عليهم مثلا في معهد الدعوه والدراسات الاسلاميه تكلم عميد المعهد عن عقيده المتكلمين وغيرهم والعقيده السلفيه ولذلك ذكر انتقادا لكل نوع انما قائد خطه العقيده السلفيه لم ت점م انتقادات حتى قال انتقاداته عدم الشموليه لكتابه المدرس لم تشمل رد على المناهج هذا ضلال مبين ولا يد لله والكتاب المقرر في المعهد ده كتاب مليء بالضلال وعقائد الاشاعره الباطله والرد على يعني بالباطل طريقه علم الكلام واتباع المتشابه لذلك الكتاب سيء والكلام الذي يذكرونه ينبغي جرمه في الحقيقه وعدم اعتباره انه معهد غير رسمي ولا قيمه لشهادته فضلا انه هو يعني ايه الدائي اللي تحمس لماء الباطل ده ودراسه الباطل كتاب الدين خالص بتاع السبكي وهو احد ائمه يعني ائمه المتكلمين احياء المذاهب المدرسه في الاشعريه يعني او التي كذت ان تندرس الحمد لله تبارك وتعالى بانتشار العقيده السلفيه وبعدين العقيده السلفيه ليس فيها رد على الزنادقه جهل مبين انسان لا يدري ما هي العقيدة. عقيده عقيده السلف لحد من ممكن نقول السلفه ما فيش رد على الزنادقه مين السلف دول واحنا السلف فاحنا بنقول نحن نتبع السلف يبقى العقيده السلفيه دي عقيده الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه رضي الله عنهم وهم دول السلف والتابعين وتابعيين في انسان مؤدب عنده إن علم بالشرع يقول العقيده السلفيه ما تردش على الزنادقه والجهميه او غير شامله لبيت النفس يبقى هو جاهل ضار ولا ادبه ولا لا يدري من العقيده السلفيه هو لم يتربى اصلا يبقى هو هيربي الناس ازاي يتهم خير القرون بان هم ما يعرفوش يربوا ومين اللي تربى غيرهم وفي حد تربى وتربيته على هذه العقيده لكن هو لجهله وتسلط علم الكلام على عقله هو الذي ادى به الى ذلك علم الكلام اللي اللي يجعل يقول ان الايات متشابهه لا ينبغي ان احنا نتكلم فيها ويرد على ابن تيميه فيها مع ان هو لم يحسب فاهم كلام ابن تيميه قول النبي صلى الله عليه وسلم لابيات من الشعر او اجزاء من ابيات لا يسمى بها شعر باجماع فإن الشاعر الذي يقرئ الشعر فكون حفظ بيت لا يسمى قد تعلم الشعر زي لو واحد كده عرف ان الاسبرين يعالج الصداع اي يسمى طبيبا لا يمكن يسمى ولا صيدليا انه اي وصفه يقول له عندي صداع خد اسبرين فمثل هذا لا يسمى به طبيبا فلو واحد قال بيت شعر حتى لا يسمى قد تعلم الشعر ولا يقال قد تعلم الطب لانه عرف فيه ايه يعني دواء له اسم اثر يستحسن الشهر الطيب الشهر وكلام حسن وحسن وقبيح قوي ما معنى الحديث ياتي قون سوى انك سوب اللبن انا ما اعرفش الحديث ده والله هاتوا الاول سنده وبعدين بقى نشوف ندور عليه نشوف هو فين هل تحتين التوت في القران مما قد يؤدي الى التكلف وادينا الاضطراب من هذه القراءه مثل ما يفعله بعض المشايخ التكلف لا يصح ولا ينبغي ان يكون سما متكلفا لان النبي صلى الله عليه واله ينغلوا والتكلف داخل في الهو القياقه والغلو فالانسان يقرا بما يرقق القلب لا بما يجرد ان يحسن الصوت ليجذب انتباه الناس تقول اذا كان قرانه في اللوح المحفوظ فمتى الكلام به قبل الكتابه ام قبل الوحي للنبي لم يزل هذا كلامه قبل ان يكتبه الله نحضر انه صفته سبحانه وتعالى فقبل ان يكتب لم يزل تتمتع هذه صفته كما انه الخالق قد ان يخلق القلم واللوح المحفوظ والعرش والكرسي وقبل أن يستوي على العرش هو لم يزل عز وجل موصوفا من أن يستوي على العرش أصلي تطوع من المصحف هل يجوز ذلك؟ نعم هل كتابة الله التوراة بيد صفة من صفاته؟ نعم صفة فعلية فعل من أفعاله عز وجل والكلام المصطوف الله محفوظ فعل الرب الظاهي أنه فعل القلم وخص التوراة تعظيما للتوراة النبي صلى الله عليه وسلم هل كان هناك من هو احسن صوتا منه لم يكن هناك احسن صوت منه عليه الصلاه والسلام ولكن كان من من اصحابه من هو حسن الصوت جدا بيقول ذكر بعض العلماء ان من صفات الافعال الثابته الا صفه الاسف خطا ان يطلق ذلك لا رز ان يطلق صفه الاسف لانها تحتمل معنى الحزن وتحتمل معنى الغضب فيجب ان يذكرها في السياق كان يقول افلم اسفون انتقمنا منهم لانها في سياقها تدل على ايه على ان معنى الاسف هو الايه الغضب ولا يطلق ما ورد مقيدا كما لا تقول ان من صفات الله المكر والخديعه رزق ان تقول ذلك لا لابد ان تذكرها مقيده في سياقها تقول هو عز جل خادع المنافقين وماكر بالماكرين الكافرين لا تطلقها لان تهم المعنى الفاسد فالاسف اذا اطلقتها ذلك يقتضي معنى الحزن وهذا لا يجوز